قد خلت في أم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عمروا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 اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعتا